لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاء، كف بصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد، القياء في جه. كل كفار عنيد من عل الخير ما اعتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فإن في العذاب الشديد قال قرينه في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما تقول لجهنم هل امتلعت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلعت وتقول هل من مزيد.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 اللهم اللهم الله بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء